فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحراب على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إِذَا كتحت يأجوج وَمَأْجُوجُ وهم من كل حدب ينسلون وَقُنتَ رَبَّ الْوَعْدِ الْحَقِّ وَقُنتَ رَبَّ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَأِخَصَةٌ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَإِلَنا يَاوِيلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْهَا ذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّكُمْ وما تعبدون مِن وقصر جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير هم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبادون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وَقُمْ فِي مَشْتَغَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ الرَّمَلَاءُ كَهَذَا يَوْمٌ هَذَا, يومكم هذا, يومكم هذا لا ي يومكم الذي كنتم